تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل مقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت سمود بالنذر